مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا وَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ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 به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء وألا واستقاموا على الطريق لأسقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه وَمَن يُعرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسلُكُ عَذَابًا صَعدَى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 قل إني لا أملك لكم ضر و لا رشد قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته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 من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا